مثلهم جهت فكين إساني جللنا كيستتي نفاق ما كيستتي كمثل الذي استوقد نارا أكفكي نمت إبدك أبسي سأتي حلقا دكنا إبدك أبسي فتيتي فلما أضاءت ما حوله ويت يَوْ إِنِّي أُفْبُوْهَرَيْتِنِ جَدِ أُفْأَمَنِ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ رَبِّين أُلْآنِ إِفَا إِسَاسَنِ إِرَّادَيْمِ فَكِّنِ إِسَا فَكِّيسَنِ فكي وَتَرَكَهُمْ إِسَانْدِيسِ فِي ظُلُمَاتٍ دُكَّنِّينكَ السَّدِّ لَا يُبْصِرُون قَوَاتَكًا दुखना जब दुके सत्ती इंसान दी सदा चिमतु के सत्ती खावा तक कने गरे खरा दी मनी रब्बिनु अलह ल मुनाफिका हाल कनाति फके अकन मिच इमलदीने दची फगो नमन जिर rihatatinin yadahi kibta arghate qabsi fati sada sanrabehu dafgecha o ifate qorra sanrabehu dafgecha tibsatai fa'dan dukatan sana ke sa'bahu inni laale wananno isalle of يو اني قرر اللي افرر بافتاتي لنجد بوبين رسطة ايب الدسانجلات امشته اقوما دراسة نت دكنا افيت تدابي ايه وانهجتك هنبين ايه فاكي انيسا فاكي سنيجد ربن كينا نما منافيكا يروه ادو ربن كينا مثالا ويتقلو مثالا نبني بيكون قرا ماالي في جنان سوف نقوم بسيطة سم بقم عمي سم جتون إسان سني جودة واتتك نقيا نمجر خيلة إساي يام بقم أفان إساني أبا موضا وان إسان فيد دبتاني عمي إجي إساني بلا له كرا يو أرجاني لإنسانني معنن كنا جركني جر ربي الآن إنسان دوت ججتو فهم لا يرجعون ججون إنسان سنهدي بأن كراجلمنا سنرى هندى بأن جلا أو كصيبي من السماء يو ك سميرا عدي بوتي، لما إيشاني كيستي، أكرو باساميرا عدي بوء، تطرت روبتي، فيه فلماةون، روبسنج كيسا دكانكاجرتو، وراء دون، مانديسون كاجرتو، وبركون بارككك كجرت بارككك بككك نمتبوتو سني يجعلون أصابعهم ورروا من أكنا اتروبو سني قب إساني نكايا قب إساني جديد تعبير قدون أكنا ما إنكامي حركتو قب اهتت دبر سيتي إنكاموكي ستتي سببني إساني أكثر قدرني من السوايكي صدابك كاتي في جهة بككات نوداهين وأجج سجداني ويتا في منديتو جرت هرك حذر الموت جشن دواء فاف جهة ربي نواني لما إساني هكره فجاتو إساني كي Aikkatutaan rohmiikimaaan ittirobe Dacchindukkanoite Kabbakakkaan Barkakkeen rohba sankees sajirtu Ittirobe Isan Rifatani chinkamani Kuba gurratti Guratan gurratan Aikkabakkaan sun Isanhin rohine teefa yhokani akkan agenne يارب يسانت قدره بككانت انسانو مروي دي وان جلابه بهنسهني غر غوره قوبنا قتنسان سنيله اسان هم بافتو والله محيط بالكافرين ربي ك نمرسا دا وان كافر تون سبحانه وتعالى هر كربي بيان رب الهندب سيفا يكاد البرق ندهات بقانسني يقاني برقكين افتسني يختفوا بطول بعثوت أبصارهم إجيساني ججبين إفنا الراء ويتبلج جدوسا إجيسان كيسا بعثوت لهاتا كلما أضاء لهم ويتما إساني إفسهم داو ويتما بققنس ويوقع بققنسني إفتو ما شو فيك سديما إذا دهفتني ترقان فتن وإذا أظلم عليهم يوئس تأمت إرتد قنوئتي قاموا ندعبتني عبتن أعبتني اغان بقم اسانيسان بوللتي دبر رجل اني سدا تاني تنين دكنوانتا تي حال ثاني حالسن يچو ويتوان غاري وان صدقوان غغاري تدبتن ان بوهران ويومجدن يروان برا رسول ربي اتدبتو كيسادچ انجچو Ov... دينا كيسا اكاسي سالسون ولو شاء الله ربنا كنا أدو فرق إجسام بل لسوا جوت من جوتتي لذا هب بسمعهم وأبصارهم في جرة إساني لك السابعة ثا إثنان دبل لك السافورة لكن فين ملربنا كنا حكمة في جة في جة إساني هم إساني في a الله على كل شيء قدير nawa hunda dan dayaha wani to q rabbibbiin da hinirtu. Rain ke na hun dauma waam darattu dan daaada Ammma aya tan keessatti munaa fitoota waa quqaniin wasa fi jetu كان فاقما إساني كيستدان غاغه إساني نو إبسطو إسرسن أولاً كيجيبو نما جنو مكريادو دينات يجولا نما دينا كوادين اتهمو غوواج أنيتنين غووما التلالو أقسم استهزاء قوسا اتغولو دينات بديد لغو نما دينا الرد وباليسو واللالة جللنة حقا قبشور بني قليلاتي أكثي شساقما قمنا ديمو إساني مؤمن توسطي قوصا قدو كنن الرحاسي جشتو مناد توسر قنن كيسا تكتينو تكين إساني تسجيب سورا كنهن دي ودتك بميه ماال هاي يري يا أيها الناس يا المنما اعبدوا ربكم ربيك سنجبراء الذي خلقكم ربي إثنوءه والذين من قبلكم والرئيذ در لك لعلكم تتقون أقى يا أيها الذين آمنوا عندما قالوا يا أيها الناس ما أعرف جنان كافرة في مسلم توتى اللي وقبت آيانتنا يا إيمان ما ربي اسم قومي غبرا وقبت آيانتنا يا أيها الناس انتو نهاد دور ما يا الناس اكسما توحيد الوهيات له اي كيف ستي ارغما توحيد الربوبيه به قد ان غير توحيد الالهيات القجر تشاج رجتورا وما كواو مربيكنا نلله ورغران لله كواو مربيكنا يو اسبينه يسكبر لأنني دبتا علمائني درسي تنتاء اتقان تردتها قولتي لي بنتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته